باكسين فيه أبداً ويُؤذِرَ الَّذينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَذاً مَا لَوْمَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَدَارِ أَبْوَابِهِمْ كَهُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبَ فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ لَفْسَكَ عَلَى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 إِذْ أَنْتُمْ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا ما لبث أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية لامنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء هؤلاء يظنون اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بينهم فمن الظلم من افترا فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْنَى إِلَى الْكَنْزِ يَشْفَعُ لَكُمْ رَبُّكُمْ فَأْنَى إِلَى الْكَنْزِ يَشْفَعُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ سَكِينَتَهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ بهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم فَادْرَاعِي إِلَى الْعَصِيْدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَعَنَيْتَ مِنْ فِرَارٍ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَال هذه إلى المدينة فلينطر أيها أسكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن عليكم يرجعون إذا لمذا؟ وكذلك نعثر عليهم ليعلم أن وحد الله حكم وأن الساعة لا ريب فيها. إذا تنازعون بينهم أم رجعون؟ فقالوا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل فلا تمارفين فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك وذا إلا أن يشاء الله وامكر ربك إذا نسيت وقل عسى لأفرم من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وستادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لهم ضيب السماوات ودر أبصر فيه وأسمع ما لهم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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمرهم فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء الظالمين نارا أحاق بهم سرادقها إنا أعددنا للظالمين نارا حاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثروا بماء فالمهل يشوي الهجوم فيه سشراء من أحسن عملات أولئك لهم جنات عجل تجري من تحتهم لنهاهم حلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون سيابا خطرا من سندس وإستمرق متكئين فيها